بسم الله الرحمن الرحيم موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المادة نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع أن ينفع بها الجميع فأنا <تصفيق> سأقفل بشكر الجزيل وفناء الجميع بشيخنا على تنبيته للدعوة وإحنا صحيحنا للقاء إخوانه المحبي العلم وكذلك نشكر من كان سببا في هذا اللقاء سواء اي الجماعات المحليه رئيس البلديه والقائمين على هذه القاعه وكذلك الإخوة الذين ساهموا في هذا الجمع المبارك فجزاكم الله خير الجزاء انه يتفضل شيخ الله لقبل ان يشارك شيخنا في فتنتنا بعلمه نحيله الكلمة بنائه رئيس البلديه وقبل ذلك نشكره على اعادته لاخوانه وحرصه الاكيد على نشر العلم والسنه والهدي الاغويه يتفضل مشكورا بسم الله Passadatu u s-saremu 14. Marħabenikum, si belediet e-akkuren, idem, jak u kremina, بدأت يتأكل لإقامة هذا الملتقى ونطلب من الله أن يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد الله فيه شكرا محمد الله فيه شكرا محمد الله فيه الله فيه لا يحب التقديم ولا إبارة الملح والتناء كما أحدنا فني سفضل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 انا عاوز عز وجل ان وفقنا لعقد هذه المجالس الهاميه واللقاء بهذه المجموعه المهنيه العبقه والاعز واود اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الجميل الى رئيس الفاناديه الذي الذي اتاح لنا هذه الفرصه وانني كما أيضاً ومنوح بنور الشريف من رئيس شركة الدار الذي أيضاً كلف فرق وجهد في إقامة هذه الدورة وكل من ساهم في الخير وبدأ الخير كفاعله ونسأل الله أنك الحسنة كان له أجر أو من عمل بها إلى يوم الدين. حديثي لكم أنا. كما لا يخفى عليكم في حضان هذه الفتن التي تموت كما في البحر عنده ترمت الاطراف وتماءت الاعراب وتشعبت الاحوال ولا مخرج لهذه الفتن الا بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالكتاب والسنه هما المصدران الاساسيان للتشريع والاحكام وبيان اصول الاعتقاد واصول المنهج الذي رسمه الله عز وجل وامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتبعه وان يبينه فالكتاب والسنه اليهما نسترد, نسترد وإليهما نحكم ونتحاكم فالخير كل الخير والسعاده كل سعاده تحت ظل الكتاب والسنه وقد تضمنت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اصولا في الدعوه الى الله عز وجل وتقرير المنهج السليم والصراط المستقيم من اعتصم بهما ضمن له الفوز والنجاح ومن تخلى عنهما ظنن له الخساره والضلال كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله من قرأ القران وعمل به ألا لا بل في الدنيا ولا يشقى في الاخره ومن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر قواعد عظيمه واصول مهمه في الدعوه الى الله عز وجل ما رواه عيباه من ساريه رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كانها موعظه مبدعه فاوصنا فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله اوصيك بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحبشي فانه من يعش منكم فسنرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات القلوب فان كنا ببعد ضلاله رواه ابو داود والترمذي ايوب باسناد صحيح هذا الحديث كما قلت تضمن عصونا في الاعتقاد وقواعد في المنهج وخلاصا مما يعتري الامه من الفتن ومن ومن النزاعات والاختلافات ما ان تمسك به المسلمون وعملوا المقتضى خلصوا الى درب النجاة ودرب الامان من أعرضوا عنه وترابط أرضاك العمل به إذا ابتلوا بالنساءات وابتلوا بخلافات والنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن ينفع أمتك ويجلها عن الخير ويرشدها إلى الصلاح فما من خير يقربنا إلى الله إلا يفلنا عليه وأمرنا به وما من شيء يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه ونهانا عنه وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عليه الصلاة والسلام من حينه من علمه وجهله من جهله فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويذكرهم ويعلمهم ويرشدهم صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام يريد من خير لأمته فنحاه ان يتركهم على غير بينه او كما قال عليه الصلاه والسلام هو الله لقد تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد قد بلغ الرساله وادى الامانه وأنه تركنا على المحجه البيضاء لا نزل عنها الا هالك فقام عليه صل الله عليه وسلم يذكر الناس ويعدهم، لكنه في هذه المرأة ابلغ في نوعها حتى أثرت في أثر في نفوسهم، وظهر أثر في جوارحهم حتى ذرفت منها العيون. قال وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجلت منها العيون أي خافت وخشعت. ولهذا وصفها الراوي بقوله دليغة أي بلغت في قلوبه وفي نفوسه حتى ظهر أخرها في جوارحه فخشعت قلوبهم لهذه الموعظه واستكانت نفوسهم وذاتت عيونهم وهكذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرك المجدان وتفكر بالرحلة الرحمن مواضع دقيقه مؤثره الفاظ منجزه وعبارات واضحه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها سجع متكلف او عبارات غريبه مستوحشه بل كانت عبارات واضحه وواضحه لان النبي صلى العقل ويخاطب القلب والكلام اذا خرج من القلب يقع في القلب فيحرقه و يحرك وجدانه وهيمته وهذا ما ظهر على هؤلاء الصحابه الذين سمعوا موعظه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت منها القلوب وذرفت منها العيوب وقد شعر من خلال هذه الموعدة البليغه حيث أبرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانه يودع هذه الامه ولما كان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم حريصين على الخير وعلى الفضل اغتنموها فرصه اغتنموها فرصه سالحة ليسمعوا منه وليستنصحوه عما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم وهذا يدل على حرص الصحابه رضي الله عنهم على الخير وعلى الفضل وعلى الاستقامه وعلى الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كأنها خطبه مودع أو موعظه مودع. شعر من خلال كلماته وبلاغاته أنه ودعهم. كأنه يودعهم. كان يودعهم عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا الصحابة رضي الله عنهم. أفصح الناس باللسان، كانوا أفصح بيانا. واوضح لسانه وقد ارسل القران بلغتهم وتكلم بلسانهم رضي الله عنهم فقالوا كانها خطبه مودع فاوصناها فطردوا منه كلمه جامعه ووصيه نافعه تنفعهم في دينهم وفي دنياهم وصيتهم ينتفلون بها وقد علموا ايقنوا ان التقيد بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها هو الخلاص وهو النجاح ولهذا حيث ان يستوصوه ويستنصحوه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال اوصينا يا رسول الله فاوصاه بهذه الكلمات الجوامع كلمات كليات جامع في مختلف الميادين ينتاه في دينه ودنياه حثهم على ما يفعل في حالهم وعلى ما يقع في مستقبله فرجح فسدها والاختلاف وبين الدواء والمخرج من هذه الفتن والمخرج من هذا الاختلاف فقال عليه الصلاه والسلام اوصيكم بتقوى الله فبدا بهذه الوصيه العظيمه والكلمه الجامعه وهي الوصيه بتقوى الله عز وجل وهذا مرتزق من قوله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فالوصيه بتقوى الله هي وصيه الله عز وجل لعباده من الاولين والاخرين وشأن الوصيه أن تنفذ وأن يحافظ عليها النفسينا إذا كانت الوصية من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وبدأ بهذه الوصية عليه الصلاه والسلام لأنها رأس الأمر وجماء الخير ومفتاح دار السعادة وحال الأرواح إلى دلاد أخرى الأمر بتقوى الله عز وجل اذا تقيدت بالامر العدل هان عليه بعد ذلك كل كل شيء يهون عليه فاذا التزم بتقوى الله عز وجل يهون عليه ما بعد ما ذكر من المحاسن اما اذا بيعها وفرط فيها فاي يكون مضيع لما بعدها اولى واحر وهذا من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك انه لا يرتقوا الاله انه الا وحي يوحى وقال عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه اكتب فما نفسي بيده لا يخرج مني في الا حقه. لا يخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا الحق والا الصواب عليه الصلاه والسلام فلا سبب ان يفتتح هذه الوصيه بالامر بتقوى الله عز وجل لا تقوى الله عز وجل هي امتثال اوامره واجتناب نواهيه فكل من امتثل لامر الله عز وجل ففعل الواجبات وراء الحقوق وانتهى عن نواهيه وترك المحرمات فهو تقيل لله عز وجل فتقوى الله ان تجعل بينك وبين ما تخشاه من غرب الله وسخطه وقايا تقيك من, من ذلك فمن جعل وقاوه وحدودا بين وبين محارم الله عز وجل من ان ينتهكها او ان يتعدى عليها فقد التزم بتقوى الله عز وجل وتقوى الله كما قلت راس الامر كله لا بتقوى الله عز وجل يحقق العبد معيه الله عز وجل والذي قال فيها ان الله مع الذين اتقوا فاذا شعر العبد ان الله معه برعايته وحفظه وكلاه فانى يشاء اذا شعر العبد ان الله عز وجل يعصمه وانه يثبته وانه يكلاه بحفظه سافر بقلبي الى ربه عز وجل وتزمت جوارحه بحدود الله لعدم التعدي والانا التزمت باوامر بالانتهاء ونوحي ل لترك نعم كما قال عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وهو يعلمه ويربيه على العقيده الصحيحه وعلى الايمان الصادق والاخلاص النبي الصريح فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجرحك اي احفظ الله وذلك بحفظ حدوده وامتثال اوامره واجتناب زواجره فانك اذا حفظت الله عز وجل فإن الله يحفظك ويحفظ دينك ويحفظ جوارحك من ان تقع في المعاصي أو ان يسيبها لا اذا إذا أراد أن يطهر ويعني شأنك على تقوى الله ومحافظة حدود الله عز وجل وأخبره أن ثمرة المحافظة على حدود الله أن يبتسد معالية الله عز وجل أيضا بتقوى الله عز وجل ينزل الله عز وجل من أرزاقه ومن بركاته ومن, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واذا اشتدت بالعبد الكروب وحلت به الخطوب فليلجا الى الله بامتثال اوامره واجتناب زواجره لان تقوى الله تفرج الكروب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله فقد استوصى معاد وأبو ذر ربي الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام تلك الوصية الجامعة النافعة فقال اتق الله حيثما ويقوت وأتبع الحسنة السيئة تنحوها وخارق الناس بخلق الحسن فعوصاه بتقوى الله حيث يراه الناس وحيث لا يراه فاذا كان لا يراه الناس فان عين الله لا تنام وهو الذي يراك حين تقوم فان عين الله لا تنام اتق الله ما كنت وبتقوى الله عز وجل يا يعم الخلق وتنشر الفضائل وتقل الرذائل وتنعدم الجرائم لان الذي يريد ان يرتكب جريمه في النفس أو المال أو العرض فإذا استحضر أن الله عز وجل معه ويراه فانه يكف عن ارتكاب هذه الجرائم فنستهان الناس بالمعاصي ونستخف بالجرائم على مختلف أسمائها وأشكالها إلا لما تزاع خوف الله وخشيته من قلوبهم ولهذا هانت عليهم هذه الجرائم ولهذا ترى المجتمع الذي يسود فيه تقوى الله مجتمع مستقيم رقي يامن فيه المرء عن دينه وعن عرضه وعن ماله ويصدق فيه قول الزور يشير فيها أيام امنين بينما اذا عدم الايمان الصادق وتقوى الله في قلوب الناس صار الناس لا يامنون لا عن دينهم ولا عن عرضه ولا عن انفسهم ولا عن أمواله بل قد لا يامن المرء عن هذه الاشياء حتى في بيته حتى في بيته لما لتعدد الجرائم فاذا اردنا ان نحتوي الجرائم من ارهاب أو بيع المخدرات أو للأقراص أو للقتل أو لصفة الدماء أو للاختصاص أو نحو ذلك من من هذه الجرائم التي تفتك بالمجتمعات وتهدد مستقبلها وتهدد مستقبلها وتهدد أنها لابد أن نشر الخير وأن نرمنا الفضيلة وأن ننصح الناس بتقوى الله ومراقبته في السر والعالم فان هذه الوسيله هي الانجع والانفع في محاربه هذه الآفات الاجتماعيه التي مع الشديد اتت على الاخضر والنفس اذا فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بتقوى الله لانها راس الأمن كله ثم امر بطاعه ولاة الأمور فقال عليه صل والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي هذا الحديث جمع خير الدنيا والآخرة فخير الدنيا قائم على تقوى الله والآخرة فهيل الدنيا والآخرة قائم على تقوى الله وخير الدنيا قائم على طاعة ولي لان طاعه ولي الارض تجلب المصالح وتحقق الامن وتجمع الكلمه وتبعد عن الفرقه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لطاعه ولاه الأمور وولي الارض اما الامام الاعظم ومن ينوبه من ورساء الدوائر كرئيس البلديه او رئيس الدائره او ولي الولايات فهؤلاء كلهم نواب عن الإمام الأعظم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والسمع أن يسمع لكلامه والطاعة أن يطاع لأمّه في معروف قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عد الحدشين يعني هذا خرج ما خرج التمثيل وهو وجوب الصنع والطاعه حتى لو كان هذا الولي عبدا مملوكا تجب طاعته والصنع والطاعة لان الجماعه تحت ظل الامام والفرقه في ظل منازعه او الخروج عنه فقال ولو كان عبدا حبشيا حتى لو كان عبدا مملوكا اسود الوجه لانه ليست العبره بسواد العين ولا بجمال الوجه انما العبره ان تجتمع كلمه المسلمين وتتحد ايديهم على ابن إيدي الملاك والا من هذا الامر اهلهم ويحيد هذا المعنى ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحبشي كان راسه زبيبا حتى لو كان وشوه الخلقه كان راسه زبيبا ومع ذلك امر بطاعته والسمع له وعاد من نزعته لان النبي يحرس علم ونصح امره ان الخلق تحت ظل الايمان ان الخير وأن الجماعه والعصمه تحت قلب وأن وان الفرقه والشر تحت الخروج عنه ولهذا حذان النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الائمه بسيفه او غير ذلك لما يترتب من الخروج عليه من المفاسد لا يعلم قدرها الا الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اتخذ مالك وضار ظهرك وإن اتخذ مالك وضار ظهرك فاسمع واطيع فلا عن الخروج لما يترتب عليه من المفاسد ولا عليكم ان الشريعه الاسلاميه السمحه جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها حيثما كانت المصلحه فسم حكم الله فالشريعة كلها عدل ورحمه وحكمه وحيثما كانت النفس والشر والنقاء فانه ليس لانك حكم الله عز لأن لان الله عز وجل لا يامر الا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الفحشاء والمنكر والبر لعلكم تذكرون اذا فجاءت الشريعه بهذه المصالح ودرء المفاسد ومن اسباب تحقيق المصالح وتكميلها المحافظه على الضروريات الخمس التي لا يستخر، لا تستقر النقم ولا تكثر النعم ولا النقم الا بالمحافظه عليها حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل هذه الامور كلها من مقومات هذه الشريعة ومقاصفها وان الخروج عن هؤلاء الأئمة يخز هذه الأركان ويسدها ويضعفها فإن الخروج عن الأئمة يأتي على الدين ويأتي على العرض ويأتي على المال ويأتي على العقل ويأتي على, العقل ويأتي على النفس ومن تأمل فيما جرى في العالم الاسلامي من منكرات ومن مصائب ومن فتن ونعم منذ مقتل عثمان رضي الله عنه هذه الخوارج الى يومنا هذا يعلم يدرك ان سبب هذه الفتن هو هذا الخروج على ائمه الجور فما جرى في العالم الاسلامي من ازهار الارواح وهيكل بعرق وغصبي دوار وبيع العوائل وغير ذلك من الفتن كان بسبب تضييع هذا القصر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خوارج وقال يقرؤون القرآن لا يتجارس حناجرهم ولا معنى ياه إن أن أعمالهم لا تقبل ولا ترفع لأن شرط قبول العمل والإخلاص ومرافقة الشرع فهؤلاء ضيعوا الشعر ولنوافق الشعر ده خالفوه والمعنى الثالي والآل الأقرب أنهم يقررون القرآن ولا يفهمونه ولا يفهمونه فأوتوا من الجهل والجهل دعاء قاتل وشفاؤه أمران في التركيز منتشفهم فالجهل دعاء قاتل يقتل أمم ويقتل إرادات ويكون سببا في الفتن والقلائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم اشراط الساعه قد يرسلوا العلم ويظهروا الجهل فقيم بينهما وهما متلازمان للتاكيد والتقريب لان اذا رافع العلم يظهر الجهل اذا رافع العلم يظهر الجهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يرافع العلم يعني أن العلم لا يرفع ولا ينتزع انتزاع من سطور الدجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق آدم في روائع الأخرى اتخذ الناس رؤوسا الجهلاء، اتخذ الناس رؤوس الجهلاء، فاستفتوهم فأفسدوا، فضلوا وأضلوا، هذا ها لهم أئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دعاه على ابواب جهنم من اجابهم قدفوه فيها فهؤلاء اودوا من هنا اودوا من الجحيم فتدرج بدمه وتدرج بالاعراض والاموال الى خاطقها من هذه الفتاوى الجائره التي بسببها استحلت الدماء وبسببها استحلت الاعراض وبسببها جلبوا الفتن والزلال والقلق لمجتمعاته لما لهذا الجهل الذي ضرب بكل كلي على عقولهم فأفتو الناس فظنوا أنفسهم وأضلوا غيرهم ومع على الشديد ما يوجد الآن في العالم الإسلامي من هذه ما يسمى بالربيع العربي والأحرى أن يسمى إعصار الربيع العرب. العربي إعصار عربي الذي أفسد النظم وأهلت الأمم وانتشرت الفواحش واستهان الناس بالدماء كل ذلك بسبب ضياع هذا القصر فالشريعة الإسلامية رحمة كلها وعدن كله, كله وحكمة كلها فتنهى عن مثل هذه الفتن فأي فتنة نسبت إلى هذه الشريعة ولو بتأويل فاسد فليس من الشريعه فإن الشريعه براءه من هذه الفتن براءه من سفك الدماء براءه من اقتصاد النساء براءه من استحلال الاموال اذن قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعه كانه علم النبي صلى الله عليه وسلم ان فئه من الناس تهدم هذا الاصل تهدم هذا الاصل ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك به فذكره ذات تقوى الله عز وجل لعلمه عليه الصلاه والسلام أن السعادة قائمة على هذين الركنين سعادة الدنيا والآخرة على تقوى الله وسعادة الدنيا على قراءة ولاة الأمور لأن بها يكون الاستقرار والامن والرخاء والرقي والازدهار وغير ذلك مما يعود على المجتمعات بالمنافع والمصالح والخير للافراد والجماعات اذا قال عليه الصلاه والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فلا عبره بنسبه ولا إبرة بشكله إلا عبره بشكله انما العبره بالطاعه والسمع والطاعه وعدم منازعه اهله حقنه دماء المسلمين وتحقيقا لمصالحه ودرءا لهذه المفاسد ثم قال عليه الصلاه والسلام وهو يخاطب اصحابه رضي الله عنهم فانه من يعشيكم او من يمتد من بكم العمر ويقول عمره فسيرى اختلافا كثيرا اردنا النبي فصل بالرؤيا يرى عيانا. وذكر بصيغه او أو أضافة سيغة السين سلاة سلاة تأكيدا لهذا الأمر وهذا من أعلام النبوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء ستقع بعد وفاته تقع بعد وفاته وقال لاصحابه سترون من لاشمئكم منكم سيرى اختلافا كثيرا فوقع هذا اختلاف ورأى الصحابة أليم هذا الاختلاف وذكر الاختلاف بصفه التركيب ووصفه بالكثره ليس قليلا لم يقل يرى اختلاف قليلا او قال اختلاف وصفه بل قال اختلافا ووصفه بالكثره ووصفه بالكثره فرى الناس اختلافا كثيرا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الحديث من اعلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اشياء لم تقع في زمانه واخبر انها ستقع فوقعت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على سسك نبوته وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا وما كان كاهنا يدعي رجما الغيب بل كل ما يقوله كما قال عز وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فوقع هذا الخلاف كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف وقع في العقائد ووقع في الاصول والفروع ووقع في الأفعال والأقوال ووقع حتى في السياسات الى فظهرت الفرق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستنقسم امتي على ثلاث وسبعين فرقه منقسمت هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كاصور وكل اصل من هذه الفرق افترقت الى فروع افترقت الى فروع كل هذا مصداق مصداق لهذا الحديث النبوي وهذا الاختلاف لا يعني الاقرار لان الشريعه لا تقر الاختلاف بل الشريعة تدعو إلى الوحدة ولائتلاف وتظلم الفرقة والاحتلاف وإنما هذا إخبار عما سيقع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيقع فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ مقتل عثمان رضي الله عنه على يد الخلاج الماركين على يد الخلاج الماركين والأمة الاسلاميه تعيش في ازدعاء وفي اختلاف كبيرين الله مستهى وقال عليه الصلاه والسلام من يعش منكم فسأل اختلافا فانك والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في صبر الكريم وطريعتها لا يترك أمته تتخبط خمط لا يدل على الخير ولا يشد إلى الصلاح ولا لها المخرج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته فما اتفق إلى الرفيق الأعلى حتى ترى امته على المحجه البيضاء ليلها كبيانها عليه الصلاه والسلام قام سار اختلافا كثيرا وكان السائل يسأل ما المخرج من هذا الاختلاف وما هو المفزع من هذا النزاع وما هو المخرج من هذه الفتنه فتنه الاختلاف في, في كثير من المجالات فبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من الفتنه والدواء الناجع لداء الاختلاف وداء النزاع، فقال عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال عليكم بسنتي فحث على التمسك بسنته قد يقول احدكم ولمن لم يقل فعليق بكتاب الله عز وجل وجوابه ان النبي صلى الله عليه قال في حديث اخر تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته فحث على التمسك بكتاب الله وبسنته عليه الصلاه والسلام وفي هذا الحديث قال عليكم بسنته لان التمسك بالسنه هو مسكوا بكتاب الله عز وجل لان الله عز وجل امر بطاعته وامر بطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وقارن طاعته بطاعته, بطاعته اي طاعه رسوله بطاعه الله عز وجل وجعل من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع رسول فقد اطاع الله فربنا عز وجل انزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغه وتبيانه وتوضيح المشتره وتخصيل مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكاماً لم ترث في القرآن الكريم وأيضاً لأنه ابتلاء أو إشارة إلى قوم لا يكررون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ياخذون الاحكام من القران كالخوارج الذين انكروا اخبار الاحاديث وردوا احاديث كثيرة كحديث كان المسح على الخفين ولهذا جعل اهل السنة المسح على الخفين من اصولها من اصول السنة لان الخوارج والروافض ينكرون المسح على الخفين لثبوته بل تعتوبه النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن قوما زعموا أنهم لا يحكمون إلا بالقرآن ولا يرجعون إلا إلى القرآن ولا يحكمون إلا إلى القرآن ولا يقرون بسنة ولدها ابنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبتت نابتة وخارتت خالجة وادعا في هذا الأمر وسمت نفسها ظلماً وصوراً قرآلياً قرآنيين يعني لا ياخذون إلا بالقرآن وهذه الطائفة خرجت في زمن الشافعي رحمه الله عليه وهذا خرجت في زمن الصحابه كما قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة وقصة أيدها أحكام النساء قال أحرورية أنت وحرورية نسبة إلى مكان حروراء وهذا المكان حروراء اجتمع فيه الخوارج الذين قاتلهم علي بن طالب. الله عنه. وخرج أيضا في زمن الشافعي، فما ظل أحدهم رحمة الله عليه؟ فقال: هل تجد في القرآن الكريم أن الظهر أربع ركعات، وأن العصر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاثة ركعات، وأن العشاء أربع ركعات، وأن الفجر ركعتها؟ هل تجد في القرآن الكريم؟ أبن عزوج الأمر بإقامة الصلاة، فقال واقيل الصلاة: كيف تصلي؟ من الذي تولى بينك في الصلاه هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رايته اصلي امر عليه الصلاه أيضا بالزكاة بالزكاه وجاء امر الله عز وجل بالزكاه صلاة الصلاه الزكاة لكن لم يبين الاصناف التي تؤخذ منها الزكاه وكيف نزكي وما هو النصاب فجاءت السنه وبيّن اصناف الزكاة من الم من المعدن الذهب والفضة ومن المواشي ومن الحبوب وذكرت أنصت هذه الزكوات ومتى تخرج واشترط الحول أيضا أمر عز وجل بالحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع لسبيه كيف تحج هل ذكر بيلنا... هل ربنا عز وجل في القرآن الكريم النبي مزدلفة ونقوم بيعرق إلى خيره فجاءت السنة وبينت كيفيه الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قفوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاب لا دعام هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الحج حتى إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهر لنا صفه حجه من التنبي الى ان تحلل عليه اصطر والسلام اذا هؤلاء القوم لا حجه لهم اي نعم في انكار من السنه فاذا السنه مبينه للقران بات النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء القوم وهذا من اعلام النبوه اخبرنا هؤلاء القوم قبل ان يخرجوا حذر منهم في حياته صلى الله عليه فقال الا يوشك رجل شبعان متكئا على اريكته ياتيه امر من امر فيقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه هكذا الله عليه عن هذه الفئه والطائفه متكئا على اريكتها وتقول حسبنا ما وجدنا في القرآن ثم قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لوجوب طاعته وامتثال اوامره فقال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ما حرم رسول الله كما حرم الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل اكل كل ناب من السباع وكل مخلب من الطيب وفي روايه أيضا قال لا يحل اكل الحمر الأهلية فهذا الحمار الاهلي يحرم ابنه بنهي النبي عليه الصلاه والسلام وإن قال الله عز في القران الكريم واحل لكما وراء ذلك. لك ذلك فالحمار الاهلي محرم بنص السنه وقد ثبت طبيا وعلنيا انه خفيف وانه يضر بالصحه وهذا من اعلام النبوه فان النبي يصلي طبيبا لكن كان يتقوا عن الحق ولا يتقع النهر إن وإلا مهما كما حرم النبوز والسمن أكل كل ذي مخلب من الطيور وهي الطيور الجارحة التي تقتل فريستها بمخاربها كالباز والنص وغيرهما أغلبهما وحرم أكل كل ذي ناب من السباع يعني الحيوانات المفترسة التي تفترس وتقتل فريستها بانيابها كالسباع والنمر ونحوهما وهي معروف مشهور المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن وبدأ أحكاما سكت عنها القرآن الكريم حتى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته فالتمسك بسنته هو التمسك بكتاب الله عز وجل إذن المخرج من هذه الخلافات ومن هذه النزاعات هو العودة إلى السنة التبوية عودة صادقة صادقة نحكم وندهاكم إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بذلك ربنا عز وجل حيث قال فلا وربك لا يؤمنون قسم في القرآن الكريم بل هو من اعظم أنواع القسم وهو ان الله عز وجل اقسم بذاته المقدسه فيقسم الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته اقسم بالليل واقسم بالظهر واقسم بالعصر في هذه الايه اقسم بذاته المقدسه مفتتاحا القسم بالله او من الله التي تفيده تاكيد القسم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تنازلوا وفي كل ما اختلفوا حتى يحكموك في شرر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لان المرء قد يحكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يجد في نفسه ضيقا ويجد حرجا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرب الايمان حتى ينتفي الحرج والضيق من حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ثم لا يجد في أنك حرج مما قضيت واشترط شرطا ثالثا وهو قوله ويسلم تسليما لأن المرء قد يحكم ويتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد في نفسه ضيقا ولا حرجا ولكنه لا يسلم تسليما لا يسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يستقل الإيمان حتى تجتمع هذا التحكين والابتحاكم والرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لامره فمن اجتمعت اجتمع فيه هذه الشروط فقد استكمل الإيمان وقال عز وجل يا أيدي المقاطير الله أعطيه وصوف وأولي الأمر منكم فأمر بطاعة الله وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واعاد فينا بقوله وأعطيه ايذانا ان طاعه الرسول تجب استخداما يعني ان طاعه الرسول تجب سواء كان ما امر به موافقا للقران او أن ما امر به سكت عن القران لا يذكر القران ولهذا قال الله واطيعوا الرسول ثم اين الامر بطاعه أول الامر وأول الامر هم الامراء وهم, الأمر وهم, الأمر وهم العلماء هم الامراء وهم, الأمر وهم العلماء فأرى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وجعل طاعتهم تلي, طاعت تلي طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم والنصوص القرانيه والاحاديث النبويه والاخاض المرويه عن السلف في وجوب التحكيم والتحاكم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره فهذه هي العصمه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امران لما ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا وذكر هذا الحديث بصيغه النفي للمستقبل لم ولم يقول لم قل لي يعني العصمه مضمون حتى في المستقبل لن تضلوا بعد ابدا فالعصمه والهدايه والتوفيق تحت ظل كتاب الله وسنته النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يحسم النزاع ويقطع الخلاف يحسم النزاع ويقطع الخلاف فإذا مسكت الامه بهذا يذوب فيها الخلاف وينهسم النزاع اذا تحاكمت اليها وهو حبل الله الممدود الذي لا تقطعه الايدي فتعاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فذكر أمرين اثنين ذكر الاعتصام بحبل الله وما عن الفرقة والاختلاف فقلنا من هذا أن الوحده والاختلاف تكون بتأتصام والاستنساء بحبل الله عز وجل وحبل الله واحد وإذا أكده وأنا الفرقة والاختلاف تكون بترك الاعتصام بحبل الله وحذر الله عليه الصلاه والسلام والوضع هذا أيضا قول عز وجل وأن هذا سراط مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فامر عز وجل باتباع سبيله المستقيم وطريقه القويم ووحد الصراط قال أن هذا مستقيما سراط مستقيما صراط واحد لان الصراط الموصلة إلى الله واحد لا يتعدد بينما الطرق والسبل التي تبعدك عن الله عز وجل فهي كثيرة ومتنوعة فهي كثيرة ومتنوعة ولذلك قال عز وجل ولا تتبع السبل فالسبل جمع سبيل واحسن من شرح وفسر هذه الآية نبينا صلى الله عليه وسلم حيث خط خط مستقيما خط خط مستقيما وقال هذا سبيل الله ووصف بالاستقامه لأن جرت بآدم أن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف ولهذا جاء في الامثال في السائره العربية السائره يقول لك دع عنك فولياء الطريق يطرق طرق ملتوية لطرق طرق ملتوية فهذا طرق ملتوية يدخلك في الأنفاء مبلقة لا تدري مخرجها اذا كن صريحا كن مخلصا كن واضحا وعليك بالسداد وعليك بالعفيف وعليك بالاستراط المستقيم قال ان هذا استراط استراط واحد وهذا المعنى يؤيده تؤيده الات اخرى وذلك في قول عز وجل الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور فجمع الظلمات وأفرض النور لأن الظلمات كثيرة هناك نفس ذنبه الشغ الكفر القف البدع والضلمة البداء ظلمات كثيرة قال النور فهو واحد يخرج من الظلمات إلى النور فوحد النور لأن النور الله واحد فهو الذي يضيء الطريق إلى الله عز وجل كذلك السراط صراط واحد وحبل واحد هو حبل النجاه وحبل الله وحبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط النبي صلى الله خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله وخط عن جنبيه خطوطا كثيره فقال هذه السفن وعلى كل رأس سبيل شيطان يدعو الناس اليه او يدعو إليه على كل هذه الطرق الملتميه والسفن المتنوعه شيطان يدعو الى هديه ويدعو إلى طريقه ليصد الناس عن سبيل الله وليظنهم عن الطريق المستقيم وليأخذهم ذات يمين ذات الشمال ليصرفهم عن طريق الله وطريق رسوله عليه الصلاة والسلام إذن المخرج الهاتفين هو غفور إلى الكتاب والسنه تحكيما وتحاكما واتباعا ممتثالا فأبلك بسنته فهذه وصيه نبيكم صلى الله عليه وسلم وايضا فان السنه قد تخفى وان النبي صلى الله عليه وسلم يموت انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل افان مات او قتل ان قامتم على اقامكم فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء افضل خلق بعده عليه الصلاه والسلام الذين من صحبته كما قال ابن مسعود ان الله نظر الى قلوب العباد فراى قلب النبي صلى الله عليه وسلم اصفى قلوب العباد فاصفاه رسالته ثم نظر في قلوب العباد فراى قلب اصحابه اصفى أصحاب قلوب العباد فاصطفاهم لاتباع نبيهم او لصحبه نبيهم هؤلاء الصحابه على راسه الخلفاء الاربعه فقال عليه الصلاة والسلام فأئلكم بصنف وسنة الخلفاء الراشدين النبويين والخلفاء الراشدين سوء خلفاء لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم على خلفوه في العلم والتعليم وفي الدعوة والإرشاد وخالفوه وخالفوه خالفوه أيضا في سي في سيادة وسيادة الأمر فسألو هذه الامه كما ساسها النبي عليه الصلاه والسلام ولاجماع الامه ان الخلفاء الراشدين هم الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون فامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وطريقتهم فقال فاعت بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فهذا قيد الاربعه ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم اثنين منهم فقال اقتدوا بالذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر ابي بكر وعمر فهنا خصص أبا بكر وعمر الاقتداء وفي حديث اخر خصص أبا بكر رضي الله عنه فقال المرأة التي جاءت تساله فقال صلى الله عليه وسلم اقتحم مره وكانت متادبه كانت فصيحه متادبه من النبي صلى الله عليه وسلم تقول له اذا جئت ووجدتك قد نمت بل قالت له من حسن كلامها وادبها مع النبي صلى الله عليه وسلم قد اين فجئت فلن اجدك قالت عرضي يعني اذا جئت ووجدتك قد نمت نعم النبي اصص كما ذكرت الايات السابقه قال انك ميت ترونهم ميتون مميتون. مع ذلك ادى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ان جئت فمن اجبك فقال الرسول افت ابي بكر افت ابي بكر وقد احتج علماء السنه بهذا الحديث وغيره على خلافه ابي بكر رضي الله عنه بالتعريف الصريح قال إذا لم تجد جي... النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدين ابا بكر رضي الله عنه ومن طرائف القواعد الاصوليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتباع الصحابه فهذا عام ثم خصص الأربع فقال عليكم بسنه سنه الخلفاء والشريف ثم خصص من الأربع اثنين ابا بكر عمر ثم خصص من اثنين ابا بكر فقط فهذا كما يقول لنا الاصول تخصيص من تخصيص من تخصيص وهو نادرة جدا في الأدلة أو في النصوص أشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع سنة, الس... سنة الخلفاء الراشدين وسنتهم هي طريقتهم ومنهجهم طريقتهم ومنهجهم كما أن قوله عليه بسنته يعني بطريقته ومنهج لا يعني أن السنة التي تقابل ترادف المندوب او المستحب تقارب المذكور كما اصطلح لهم هذه الاصول انما المقصود هنا في السنه اي الطريقه اي المنهاج فقد تكلم النفيسه في المنهاج اذا صار المنهاج من السنه والكلام في المنهج كلام في السنه ومن انكر المنهج فكانما انكر هذا الحديث والعقيده لا تفهم الا بالمنهج والعقيدة والمنهج أخوان شقيقان لا يفصل بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة أي بمنهجه وبطريقه وأيضا بمنهج من الخلفاء الراشدين ولهذا قال العلماء انما سنه الخلفاء الراشدون هو السنة المتدرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واذا اختلف هؤلاء الخلفاء الراشدون في امر ما فما دام قدم ابا بكر على بينه, على بينه فان ما اختاره ابو بكر رضي الله عنه هو الارجح طبقا اقرب لأن أعلم لان الامه على الاطلاق هو ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه هو اعلم الصحابه ثم هو ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه اذن فهؤلاء الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته وهديه والسر في ذلك السر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ثم كان في اشاره الى انه ستنبت هناك نابته فتنكر اتباع الصحابه رضي الله عنهم تنكر اتباع الصحابه رضي الله عنهم وتختص على اتباع السنة وكأن لسان حالها تقول على بالكتاب والسنة فقط طائفه الأولى قالت على بالكتاب الله كالخوارج والروافد والقرآنية وممكن طائفه تقول على بالكتاب والسنة ولا من تفتى قال الصحراء وهذا أيضا غير صحراء فإن أعلم الامه بكتاب الله ومراده وبسنه رسوله ومراديه من فالصحابة رضي الله عنهم اعلم الامه على الاطلاق فعليه انزل القران فقد عايش القران وشاهدوا الوحي ينزل كما قال جابر كنا نعزل والقران ينزل شاهدوا الوحي عايش النبي عليه الصلاه والسلام فلا يحتاجون الى علم القصور ولا يحتاجون الى علم الحديث لما يرون النبي يصل مباشره واذا فات احدهم أحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أكثر الإبن وشد الرحاب وصافى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه كما قال غيراً من الصحابه حتى أن الدمان البخاري رحمه الله تعالى فرجنا بعد في كتابه فقال باب النحلة في المسألة النازله النحلة في المسألة النازرة فيبرج الصحابي من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن المسألة النازله اذا طلبت حقود علينا بكتاب الله و بسنه رسول الله لكن لا بد من طابق ثالث وهو الوجوب الى الصحابه رضي الله عنهم لانهم اعلم الامه بمراد الله و رسوله صلى الله عليه وسلم سلم قل ما سبق ان يقول عليكم بسنتي و الخلفاء الراشدين ثم ذكر النبي فصل والثين يقضياني يك لزوم اتباعهم فوصلتهم بأنهم راشدون وبأنهم مهديون قال الخلافاء الراشدين, الراشدين، والرشاد في القوم وفي العقل والهدى في الفعل وبهذا يكتمل الإنسان يكتمل بالرشاد ضد المهيد وبالهدى ضد الضلال فجمع الله عز وجل فيهم هاتين الخصلتين اللتين تقتضيان وجوب اتباعهم خلباء راشد وانهم مهديون هداهم الله عز وجل الى الحق وهداهم الى الصراط المستقيم ولهذا لا ترى نساء وقع في زمن الصحابه الا وفق الحق حليف ولا الخلفاء الراشدين كحروب ضده وقد نازع عمر بكر ورد الله فيها حتى قال فرأيت ان الله قد شرع صدر ابي بكر للحق وكذا ما وقع في خلاف من خلاف في زمن عمر او في زمن عثمان او في زمن علي اذا وصف بهذين الامرين الامرين مهديين المهديين يقتضي وجوب اتباعه وسلوك سبيلهم لأنه اهل الرجاء وانهم اهل الهدايه والمرء الكيس الفطر يختفي بمن معه الهداية وإلا فإنه يجر الى الضلال فمن اتخذ القراب دليلا قادوا إلى جيء الكلاف يقول لهذا عندما الإنسان يتخذ الدليل الصريح الدليل الموصل إلى الحق والموصل الطريق وقد أناطه الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلفاء الراشدين ولهذا كان هذا الحديث حجه لهؤلاء الرافض الذين جاروا دينهم وديدنهم سب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان طعم في الصحابه طعم في القران وطعم في السنه لان الله عز وجل أثناء في القران وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه قال من طعن في عائشة رضي الله عنه فقد ورع في لماذا؟ لأن الله برع عائشة من فويس العصر نبات برعها إذا طعن فيها وإذا طعن في القرآن وطعن في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأمرنا باتباع سبيله وحذارنا. من الكلام فيه وكان يقول اصحبي اصحبي وكان يحفظ امته على اتباع به اذن هذا هو المخرج هو التمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابه رضي الله عنهم بهذا تخرج الامه من بيق الخلاف ومن بيق الفكر ومن بيق هذه النعرات وهذه النزاعات ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يهدم هذا الأصر وهو أصر من اثار الخلاف فقال وإياكم ومحدثات الأمور قلوا إياكم تحذير تحذير شديد ووعيد اكيد لاتباع البدع وإحياةنا إياكم ومحدثات الأمور ومحدثات الأمور هي البدع التي احدثت في الدين على غير أصل بقصد التقرب الى الله عز وجل فهذه البدع وصفهم ينبسط قالوا كل بدعة فعالة أي تضل صاحبها عن استراك وص... المستقيم. أما هذه الطائرات والداخرات السيارات فهذه مقتضيات الحياة ولا يقوم المجتمع إلا بها فهذه ليست من البدع هذا مما ما يحفى للإسلام إليه لان الاسلام يحث على الابتكار ويحث على العلم واول ايه نزلت قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق نعم اذا البدا تكون في الدين ولا تكون في الدنيا البدا تكون في الدين ولما اطلق النبي فصل البدع فانها تضم كل الانواع فليست ثمة في دين الله بدع حسنه أو بدأ سجئة فكل بدأ فينه ترى ومحدثك وقال إلى نمان رحمة الله عرفين وواءن ابن النجيشون قال مارك رحمة الله عليه من زعم أن في الإسلام بدأة حصلة فكأننا زعم أن محمد أو أن الله لم يتم مقصاد وقد قال عز وجل اليوم أكنات لأم دينك فالدين قد اكتمل فلا يحتاج لزيادة ولا يحتاج لمقصانك فان الله هو الذي تولى باسلامه ولكمال هذه النعمه اليوم اكملت لكم ديننا ومن ابتدا بدعه فكاننا يستغرق عن الله ولسان حاله ان هذا الدين لم يكتمل فانا اتنه بهذه البدعه ولذا قال مالك رحمه الله عليه من زعم ان في الاسلام بدعه حسنه فكانما زعنا ان الله لن يكمل الدين <تصفيق> ثم قال كلمه كان عليها مسح من المنبوبه وحايم ان تكتب بماء الذهب بل بماء العلوم لان ماء العلوم هو عزيز اماء الذهب سهل ممكن تنزه بالذهب وتكتب به ان ماء العلوم هو عزيز نعم حايم ان تكتب بماء العلوم قال فمن لم يكن يومئذ يوم اشار الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يكن يوم اذن دينا لا يكون يوم دين لا يكون يوم دين هذا هو الخطاب المستقيم والميزان القويم الذي توزن به الاحوال والاقوال والافعال في معرفة ما هو مشروع او ما هو ممنوع في التمييز بين ما كان سنه او ما كان محدثا. وقوله أيام حدثت الامور هذه المحدثات انما تنتج عن الاختلافات وعن النزاعات ولهذا لما اخبر بهذا الاختلاف الواقع في الامه على اسد الشديد بين الخلاص من هذا الاختلاف والمخرج من هذه الفتنه وحذر مما ينقض هذا القصر وهو الرجوع لكتاب السنه او هذا الاختلاف وهي البدع والمحدثات إذا فهذا الحديث هو المعيار والفسطات المستقيم والأصل الاصيل والفقل الشديد الذي يأوي إليه في لزوم الطريق المستقيم والمنهج القويم ومدء الخلافات ودفن النزاعات وضحظ كل البدء والمحبثات وحق انه لمن جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم وحري ان ندعو نصب اعيننا في تحكيم والتحاول اليه والعمل بمقتضاه لانه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولمن جاء بعده حيث قال وانه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا والحق يحتاج لا يحتاج اكثر منا ذكرت ولعل ما قلته فيه كفايه وبارك الله فيكم وفي حضوركم واجدد الشكر للسلطات العلوميه على راسها رئيس خلفه الدار ورئيس البريه ونائبه على ما تفضلوا به علينا وكانوا سببا في اجتماعنا ايستحقون كل الدعاء وكل الخير لانهم كانوا سببا في اجتماعنا ذكر الله عز اولا ثم كانوا السبب ما اتقيت به نعم سيدنا الله عز وجل أن يعيد علينا في أحسن الحال وبرك الله فيه وسبحان الله ومحيد في ومحيد أشهد الله إلى قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة